المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغر معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 دوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مطرة فخلقنا المطرة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَوَائِرَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ رَافِضِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ انما تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تانبت بالذهن وصبغ للآكلين وان لكم في الانعام عباده يسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون عَلَى الْهَوَاءِ وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاد لا نُرْضِيهِمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَاهُمْ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مِتَّ لَمْ تَغْتَمِهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا المترجم للقناة دمت لي حياتي في فادخني في عبادي فادخني في عبادي وادخني جنتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوم عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا إذا جلاها والنيل إذا يقشها من رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم على الله نما فازا حدائقا على هذا وكوعل بترامهم لا يسمع الْمُؤْنِ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَامَا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ الله لم يجد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل أل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ أَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَدَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الَّذِينَ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 يذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي ليوما اذ لا يعذب عذابهم احد ولا يوثق وثاقا احد ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الناس إله الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 تَك كذَلِكَ يوت نعتَهُ عَلَكُم علكم تُسلمون ف فإن تَ فَإَِّ ماَا عَلَكًا بَلَغُ المُبين يعرفون عمَّةَ الله يعرفونَ يعمةَ اللهُ يكونَه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 لَكَالِبُونَ وَالْقَوْلُ الله اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا الَّذِينَ كَفَرُوا سِنَ دَنَاهُم عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهَا انزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربان ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله ذا ولا تنقضوا اليمين ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَاللَّتِينَ قَطَّعَتْ أَذْنُهَا مِنْ بَعْدِ قَوْلِ أَنْ كَافَتْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكمُ اللَّهُ بِهِ وَلَايُبَيِّنَ أَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها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 قوم يا فتد ما عندكم يا فتد وما عند الله باق ولنجزين الذين نصبوا اجرهن باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مؤمن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قر قُرآنَ فَ السَّع بِلههِ مِلَ الشَّيطانِ غاجمُإِنهُ لَسَ لَ سُن القان على الذيينَ آمَنوا إِم لَسَ لَ سُن القانٌ على الذيينَ أَمَنُوا عَلَ رَِّهِمْ مَنْ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَمَا بَدَّلْنَا آيَةً مِنْ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَتَعْلَمُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمنوا وهدى